بش دينك خذي تعالى بحث منافقتك فمنافقت شوان بسوى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هندك خلك هاي شوان هاكر بحث دنيا بك اخفتنا ويا الدرحقة دنيا دا جيانة دنيا دا تمعجبت بي بي كيف تبد قالك لاو بحث دنيا دك قالك خشكوك هند شهر زايا ويشهد الله على ما في قلبي. وخدي تعالى جت تشاهد السرويتش الدلويده باش تاوتش تاع اب داوود بيجم خدي شاهد الدل مشي وهو البذ الخصام وخصوموي جوابي جلك ودشوار جدلتك جردكت باطلني ن حقي ابو منافق انتواصون سيرفش لكن وش بنبه تشتاكيدي ابغض الرجال الى الله الالبد الخصم ظلمش خرقه ترخدي ندي او كسا يجلك